يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى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 مما سمع مني بعضكم فهذا لا يضيع حق الآخرين منكم مما لم يسمع فتكون الكلمتان تأكيدا لمن سمع وتكون تأسيسا لمن لم يسمع وهما كلمتان حاضرتان وإن شئت فقل نصيحتان وهذا الموضع موضع نصح وتعلمون أن أمما لعنت لما ضيعت النصيحة حيث قال الله تعالى كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا وأن خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرهونة بماذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فأقول كلمتان بل نصيحتان ولكنهما على شرط الزعل مرفوع كما يقال وهذا شرط في أتين الكلمتين فقد يكون فيهما ما يوجع وما يؤلم لأن يؤمن بأن الداعية طبيب وليس مطربا والطبيب لو تعلم طبه قائم على الوجع والألم والمرارة بل أشفى الطب ما أوجع وأسرع الدواء ما كان مره أليس كذلك؟ وليس الداعية مطربة والمطرب يسمعك ماذا؟ متاهوة وما تطلب وأعيزك أن تسمع أو أن تستمع فأما الكلمة الأولى فأقول نمى إلى علمي أو قد علمت يقينا وجزما والأخبار موسوقة من أن العالم يعيش هذه الأيام محفلا كرويا ومصر لها في هذا المحفل الكروي وجود قوي وهذا طبعا مما يستدعي أن يعبر الناس عن وطنيتهم بالتشقيع والجلوس أمام التلفاز ولو كان السمن هي الصلاة ولو كان الثمن هي ماذا؟ هي الصلاة ويعتبرون ذلك وطنية ومصرية والسمن كما قلت الصلاة اخوة الاسلام منزل الذي يجيز كرة تصد عن سبيل الله عز وجل وتمنع الناس صلاة الجماعة والفريضة منزل الذي يقول باباحة هذه المشاهدة وحسبك جرما ان جماعة الصلاة ضائعة والسمن باهز وباهز جدا وأسوأ السمن هو الذي تدفعه من دينك وتدفعه من إيمانك وصلاتك وعبادتك ذاك أسوأ السمن لو علمت وليست هذه وطنية فالوطنية ليست في مباراة كرة تشاهدها أو في تشقيع بلدك حينما يلعب إنما حقيقة الوطنية ذلك العامل الذي في مصنعه ينتج لهذه البلد سلعة قد تكون قوتا لأهلها يوما أو قد تكون حاجة لأهلها أو أن تذهب هذه السلع إلى بلدان العالم جميعها تشريفا لهذه البلد وتقدما لها على الدول والحكومات هذه حقيقة الوطنية حقيقة الوطنية أو المصرية ذلك الرجل الطبيب الذي يصهر ليالي طوال في مستشفى يصهر على صحة هذه الأمة ليخفف عنها من أوجاعها وآلامها حقيقة الوطنية ذلك المهندس الذي يأبى رشوة ولو كان في حاجة إلى المال فيرفضها لكي لا يبيع ماذا مستقبل بلده أو لكي لا يبيع بلده بسمن بخص هذه الوطنية فيما أعلم ذلك المدرس الذي يقف أمام السبورة ليرفع عن أبنائنا الجهل ويعلمهم خير ماذا خير العلم هذه الوطنية وإن كانت وطنية صامتة لكن هي حقيقة الوطنية صحيح فدعنك وطنية الكرة وتشقيع الكرة ولزالت أوجاع هذه المباراة التي كانت بين مصر والجزائر هذه الأوجاع إلى يومنا هذا ولا زالت مصر تتوجع وتتألم والجزائر أيضا معها تتوجع وتتألم حتى صار كل مصري يكاد يلعن كل جزائري ولو كان مسلما تقيا وكل جزائري يكاد يسب كل مصري ولو كان هذا المصري لا حول له ولا قوة في هذا الموضوع فحسب نشؤما للكرى أنها قطعت أرحاما وأوصالا أنها فرقت المسلمين إلى عصبية مرة وهي منتنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام أن قال بعض الصحب يا معشر الأنصار وقال آخرون يا معشر المهاجرين قال دعوها دعوها فإنها منتنة نعم فإنها منتنة ويا ويل الناس من الكرة فرقت بين الأخي وأخيه في البيت الواحد تجد معركة بين الأخ وأخيه لأن هذا على مذهب والآخر على مذهب ولا يلتقي الأبيض والأحمر في البيت أبدا والمعركة قائمة في البيت بين الأخ وأخيه أرأيت ما فعلت بنا الكراء قطعت أرحاما وجعلت الولاء ولاء الكرة لا ولاء الدين لا ولاء الإيمان بل لازلت أذكر أن شبابنا نعم يحب من لاعب كرة وهذا اللاعب ولو كان بوزيا يحبه صحيح يحبه وينادي باسمه ولو كان كافرا مشركا مقرما ماردا لماذا لأنه لاعب كرة لا أيها الناس لا أيها الناس أقول وأنا أقول هذا تأكيدا قبل أن نقف وقفة بين يدي الله عز وجل فيسألنا عن صلاة ضاعت في كرة ويسألنا عن أوقات عزيزة ذكر الله عز وجل أولى بها وتسبيحه وصلاته وعبادته وقرآنه أولى بها بل بيتك وولدك أولى بها نصيحة وتربية وتأديبة فأسأل الله عز وجل أن يتوب على المسلمين من هذه الكرة وأن يبغضهم إياها بغضهم إبليس وأن يباعد بينهم وبينها بعد المشرق والمغرب وأنا أختم كلمة هذه أستحضر, أستحضر يوما من الأيام زلت اتألم كلما ذكرته عندما طلبت صلاة العصر في بعض المساجد فلا امام ولا مأموم ولا مؤزن وقالت لي امرأة عجوز على باب المسجد قالت يا ابني شوف لك مسجد تاني الناس دول بتوع كورة لما بيبقى في كورة ما بينزلوا صلو شوف تصوّر هذا الله اكبر هذه مصيبة والله ولا يرخص لعبد الله بن مكتوم الأعمى ويقول له تسمع النداء ولو كانت لك سبعة أعزار ولو كنت الأعمى تسمع النداء ولو كانت لك سبعة أعزار ولو كنت شاسع أبدار تسمع النداء ولو كانت لك سبعة أعزار ولو لم يكن لك قائد يأخذ بيدك إلى المسجل تسمع النداء وملكة عزر ولو كانت سبعة عزار ولو كانت المدينة كسيرة الهوام والسباع تسمع النداء وما لك عزر ولو كنت ماذا ولو كنت تطلب عزرا في صلاة ماذا الغداء في صلاة الفجر حتى وصلت فتنة الكرة إلى المنابر وقد نمى إلى علمي أن بعض الخطباء خطب الناس خطبا في الكرة وفي السناء والمتح لبعض لاعب الكرة أفرغت المنابر مع كامل تقديره للشيخ ابتداء ولمن مدحه على المنبر أخلاقا ودينا انتهاء ولكن ما, ما تكون هذه أبدا مادة خطبة لما جعلت الخطبة للموعزة للبكاء كان يخطف في سورة قاف إنما جعلت الخطبة للتعليم صلى على المنبر من أجل أن يعلم الناس إنما جعلت الخطبة من أجل أن يبين للناس ما يجب عليهم كما خطبهم في خطبة الشهيرة صلى الله عليه وسلم فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فتأملوا هذا والله لمن فتنة الكرة شوف. التي تركناها خارج المسجد فإذا بها تدخل علينا حتى ركبت المنبر حتى ركبت المنبر متحا وثناء أما الكلمة الثانية يا إخوة الإسلام ناقى حمادي ناعم ناقى حمادي أقول ما ينبغي أن يحمل الإسلام تلك الجريمة وإن كان جريمة وبعيدا عن أسبابها ودوافعها وإن قالوا ما قالوا من أسبابها ودوافعها السأر أو الانتقام أو كذا لكن نحن نتكلم عنها من جهة تعنينا نعم ليس هذا هو الإسلام حقيقة إنما الإسلام حقيقة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم انما الاسلام حقيقه اخوه الاسلام من اذى ذميا فقد ايه فقد اذاني انما الاسلام حقيقه وان جنحوا للسلم فجنح لها وانما ولكن في سبيل الله الذين يقاتلونكم على شروط كثيرة منها منها أن يكون جهادا تحت راية الإسلام وولي أمر مطاع فإذا قال في سبيل الله الذين ماذا يقاتلونكم هكذا أمر الإسلام وهذا هو الإسلام الذي بهنا دين وما ينبغي أن يحمل الإسلام قريرة بعض أتباعه ولا قريمة بعض أتباعه والا والا فهل نعتبر اليهوديه او هل نعتبر موسى عليه السلام او ان نحمل موسى عليه السلام ما قرى امام علينا في الصلاه واختار موسى قومه لميخاتنا 70 رجلا فقالوا لموسى ارنا الله جهرا هل موسى تحمل جريره هؤلاء عليه الصلاه والسلام وهل عيسى يتحمل جريره يهوذا الإسخريوطي الذي باعه باعه بدوالق معدوده او بدوانق معدوده لا المسيح من هاهبا ولا موسى من هؤلاء وما ينبغي ان يحمل احد جريره احد فكيف لو كان دينا, دينا قوامها المليار تزيد بجريره ثلاثه او ونجعلها يا قريمة عالمية والأمر لا يعد إلا أن يكون حدثا ماذا فردية نحن أول ماذا من يرفضه ونحن أول من يقول لا لا لإراقة الدماء ولو كان الدماء من خالفنا في الدين ولو كان الدماء من لم يكن على ملة ودين ولذا لما جاء الصحابة أو بعض الصحابة يوما ما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدماء بعض المشركين وقد قتلت خطأ لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذا بل إنه لا يخرج الدية من جيبه ويدفعها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الإسلام حقيقة هو صلاح الدين الذي دخل القدس فكان أول ما بزل أن بزل صلاح الدين ماذا ماله فداء لعشرات الآلاف من النصارى الذين ما يستطيعون جزية ولا فداء حتى أن السلطان اقترد وذهب ماله كله في هذا ويأبى, ويأبى جند السلطان إلا أن يكون مثله فتمسل به خاضيه الفاضل وتمسل به ابن أخيه تقي عمر أولئك السلاسة كان مقدار ما دفعوا فداء عشرات الآلاف عشرات الآلاف قاضي الفاضي الوحدة دفع فداء ألف وتقي الدين عمر دفع فداء خمسماء وصلاح الدين دفع فداء ألاف هذا هو الإسلام إخوة الإسلام حقيقة الذين دين نعم فلا للتشغيب على الدين بهذه القريمة التي ننكرها ونعباه نرفضها ولا لأن يحمل الإسلام هذه القريمة دينا وشريعة ونبيا وأتباعا لا أن يحمل هؤلاء تلك الجريرة أو الجريمة وإنما كل امرئ بما كسب ماذا رهين كما أخبرنا رب العالمين فهذا ما أقول إخوة الإسلام نصيحة أو كلمة أبرئ بها وأبرئكم بها وأبرئ ديني بها ساحة من هذه الفعلة والله المستعان ولكن لا يفوتني أن أدعو لهذه البلد بأمن كذاك الأمن الذي دعا به إبراهيم عليه السلام لمكة البلد الحرام فقال رب اجعل هذا البلد آمنة وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر أو كما دعا في آية أخرى فقال رب اجعل, رب اجعل هذا البلد آمنة واجنبني وبنيا أن نعبد الأصنع والله المستعد